واتلوا عليه النبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتكبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قَالَ لَا أَقْتُلُ لَنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قَالَ لَا أَقْتُلُ لَنَاكَ